خدمة الحسين يذكر واحد العباس وهو التاريخ يخشن فهمه أنا شايف بعيني يفقت نعبل شلمه وهو العباس شم عباس حتى بكربلة لمه وهو العباس شم عباس حتى مكربلت لما يكفي لما درشت شمكون, درش شمكون وقت اللي هجم عباس بذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنن يذكر واحد العباس هلتاري أي, أي, أي, أي, اي يخشم فهمه عمي انا الشايف بعيني عباس. عباس. حتى بكربله لمه يكفي لمدرش شمكون يكفي لمدرش شمكون تتوسل غدت فرسان ها عباس مكافي تبسم <سمجل> قلهم تعرفون خذت من حيدر وصافي والنعم من اي والله وعدنا هناك ايه هناك هناك, هناك، يم الماي وهذا الجود الجود بتشتافي <تصفي> والبيزود هناك حسابه والبيزود والبيزود هناك حسابه كلكم عدكم حواجب أجياتك ضي يا أيف أقعد ونظر أحوالي ولا تتلقى ضيفك لي أي الغالي الله يساعد قلب زينب حسبت حسابنا وكل شي ترالي أضلب لا أخو ما مرت ببالي متناي على مهلك يا حادي اللعن متناي ايو يا ريت لليوم متناي اخبرك ازرق من الص يا ابو فاضل خبرك ازرق من الصلوط <تصفيق> متناي ولا تنهض يا ليث الغاضري ولا تنهض يا ليث تضعن يوم السار شل شل هاي يا وعلي يجروح قلب صعب شل هاي عقبح شيان روحي بعاد شل هاي شل حقالوا يا هيا والله حقالاتي وعافيها <تصفيق> <آخر> يا هيا <تصفيق> يا هيا تقول عدك كيف الدهر ما صح ولا كيف أقبالك <وشي> مرسبني ايوا هوكوالايكوي الشمير ولا الكاف كف على عناد القود الكسبي يا على عناد القود لا يا يا سبي واما لسان حال سيدتي ومولاتي ام البني